جميع اي حوراني وناس السوالب وها العود المنحوت وديال جوج خوتة تحية للكاري ضرب وناس دي الامال ايه البروجل لي جامع و اتقعد يا اسيمو بالفيدير والله اللي املي جميع اختيابي علي عبد الاله شلل عضمك hole,uda... <laughs> باروج آ يا رشيد تحيه لينا الصغيره يا ليله كلمه لمكح اللي جيت